اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم ملاحتا و هذين المختار ملاحتا و صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله على محمد, الله عليه وسلم, الله, على محمد الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون في سلسلة دروس السيرة النبوية في درسنا الأخير استعرضنا الأحداث المتعلقة بغزوة الخندق وهي التي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب ونعود الآن تطبيقا لمنهجنا في دراسة السير النبوي نعود إلى هذه الأحداث بالشرح والتحليل وأخذ العبر والأحكام الشرعية التي ينبغي أن نأخذها منها. أولاً تلاحظون أن هذه الغزوه هي ايضا نتيجة مكر خططه اليهود وكل الغزوات التي درسناها إلى الآن كان البادي فيها. الطرف الآخر وكان موقف المسلمين فيها بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف المدافع موقف الذي يرد عدوان المعتدين وكيد الكائدين غزوة الأحزاب نتيجة كيد اليهود وسعيهم لجمع كل من يناصبون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء بل يناصبون الدين العداء تجميعهم في كتلة واحدة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثار مشركي مكة ثم أثار مشركي غطفان أثار مشركي القبائل الأخرى ثم إنهم لم يكتفوا بذلك واصروا إصرارهم على أن يعلن بنو قريضة الخروج عن الاتفاقية التي أبرموها مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجبروهم على أن يعلنوا هم الاخر في قلب المدينه المنوره الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولسوف نجد ايها الاخوه بقيه الغزوات الاخرى التي كانت في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها اما رد لعدوان بداه المشركون او رد لخطة رسمها المشركون وبادأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذوا هذه الخطة هذه الظاهرة هي التي جعلت قسما كبيرا بل جمهورا كبيرا من الفقهاء يقررون أن الجهاد في الشريعة الإسلامية إنما شرع ردا للحرابه. لا جبرا للكافرين على الدخول في الإسلام وإنما كل الغزوات التي تمت بل الجهاد بحد ذاته نعم إنما تم ردا للعدوان ردا للحرابه التي كادت أن تقع يعني المبيتة أو التي وقعت وقعت مستندهم في هذا ادله كثيره بسطها في مناسبات من ذلك قول الله عز وجل في سوره البقره وقاتل الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا قاتل الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا جانب فقهي على كل يؤخذ هذا الحكم من السبب الكامن وراء غزوه الاحزاب المساله الثانيه التي ينبغي ان نقف عندها لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع اصحابه او بتعبير اخر جمع مجلس الشوره جمع النقايه من اصحابه اصحاب الحل العقد اصحاب العقول اصحاب يعني الرؤى جمعهم ليستشيرهم في السبيل الذي ينبغي أن يتخذوه بالوقوف في وجه هذا العدوان المقبل نعم. وكان هذا شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبدا في يوم من الأيام برأيه قط وإنما كان يعقد مجلس شوراه ويستشير أصحابه من الأنصار والمهاجرين إلا أن يكون الأمر تطبيقا لحكم شرعي أوحى الله عز وجل إليه به لا مجال للرأي فيه هذا لا مجال لا للشورى ولا لتبادل المشورة في هذا الأمر نهائيا. لكن الأمور التي تركها الله عز وجل لرسوله الأمور التي تركها ربنا سبحانه وتعالى للسياسة الشرعية التي ينبغي أن يتبينها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرى أنه المصلحة ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يستبد برأيه وإنما كان يعقد مجلس شورى ويستشير أصحابه ثم يتفقون على ما يشرح الله عز وجل له صدر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة جمع أصحابه كالعادة واستشارهم في الطريقة التي ينبغي أن يواجهوا بها عدوان هذه الفئات هذه الأحزاب نعم هذه القبائل التي جمع أضغاثها يهود بن النظير أشارى سيدنا سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قلنا إن الخندق لم يكن معروفا عند العرب كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب ما كان ذلك مألوفا ومعروفا وإنما هي عادة أعجمية عند الفرس موجودة غير الفرس أيضا من الاعاجم موجوده النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما وافق على ذلك، نعم، واتخذ قراره بضرورة حفر الخندق. ما الذي نفهمه؟ نفهمه من هذا جانب شرعي مهم. ينبغي أن نفهم من هذا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نسير. في أمورنا المختلفة عبر القرون التالية بناء على القاعدة القائلة الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو أحق بها نعم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه القاعدة ويندبنا إلى تطبيقها الحكمة هي ضالة المؤمن يعني إذا رأينا أن هنالك وسيلة من الوسائل التي لا يعرفها المسلمون ولكنها معروفة ومألوفة عند غيرهم نظرنا فوجدنا أنها تحقق للمسلمين خيرا كبيرا وأنها لا تضر أو أن المصلحة الكامنة فيها أكبر من الضرر أو الضيول الضارة التي يمكن أن تأتي من ورائها ففي هذه الحالة لا مانع عن نأخذ بهذا الأمر وإن جاء من عند غيرنا وإن لم يكن للمسلمين عهد به من قبل لا يعرف المسلمون الخندق نعم وطرحه كراي سلمان الفارسي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر فوجد أن هذه الوسيلة تفيد المسلمين وتحقق لهم الغاية التي يجاهدون في سبيلها إذن ما المانع من الأخذ بها؟ لا مانع قط ترى الأخذ بالحكمة بهذا الشكل مشروع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يعني لأن المصطفى كان موجودا أقرها أصبحت مشروعه أي عندما يغيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونجد ان هنالك نعم وسيلة من الوسائل الاقتصادية الحربية الاجتماعية تفيد الأمة الإسلامية ولا تضرهم شيئا تحقق الغايات المشروعة للمسلمين لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا بين ظهراننا كذلك هي مشروعة لأن الحكمة ضاله المؤمن في كل الأوقات في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته أيضا أقصد أن أقول بعبارة أخرى هذه الأمور المستحدثة في بلاد غير بلادنا في دول غير الدول الإسلامية وصلت إلينا أو تعرفنا عليها أمور مستحدثة درسناها فوجدنا أنها مفيدة لنا محققة لأهدافنا التي شرعها الله عز وجل لنا إذن نأخذ بها سواء كانت من نوع العدد الحربي أو كانت من الوسائل الاقتصادية أو كانت من الوسائل العمرانية الاجتماعية العلمية أي كانت نأخذ بها فإن كانت تحقق امرا مندوبا فهي داخل في المندوبات وإن كانت تحقق امرا داخلا في الواجبات إذن فهي تصبح من الواجبات يعني الخندق يحقق امرا يدخل في الواجبات إذن حفر الخندق أصبح واجبا نعم إذن لا نعد هذه الأشياء الحديثة من البدع المحرمة هذا ما أريد أن أصل إليه ليس كل جديد نواجهه في حياتنا يسمى بدعه محرمة داخلة فيما قال, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعلمه حياتنا الاجتماعية العلمية الاقتصادية الجهادية مليئة بأمور ما كانت موجوده في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كانت مالوفه في تلك ال في الجزيره العربيه قط هي بالمعنى اللغوي بدعه يعني شيء بديع جديد طرا على حياه المسلمين هي بدعه لغويه لكن هل هي بدعه شرعيه محرمه لا ليست بدعه شرعية محرمة لماذا؟ لأن المبدأ الشرعي يقول كل ما استحدثه الناس من أمور سواء كان المستحدثون لها مسلمين أو غير مسلمين ضعه في ميزان المصلحة الشرعية فإن كان هذه الأمور تحقق المصلحة الشرعية, الشرعية نعم فهي أمور مشروعة وإن كانت تسمى في اللغة بدعه يعني شيء جديد لكنها في المصطلح الشرعي ليست بدعه وأما إن وضعناها في ميزان الشرع فوجدناها لا تحقق الأهداف الشرعية التي كلفنا الله بالوصول إليها بل تناقضها نعم عندئذ نرميها جانبا ولا ناخذ بها بشكل من الأشكال ومن ثم الوسائل الدفاعية وسائل الحربيه كلها المستحدثة التي نعم جاءتنا من بلاد أجنبية ربية ناخذ بها وهي تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وأعد لهم مستطات من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه وأعدوا لهم ما استطعته هذا كلام الله لنا إلى يوم القيامة نعم قد يقول قائل إذن طيب البدعه الشرعية ما هي إذن البدعه الشرعية كل مستحدث أدخل في الدين وهو ليس منه هذه هي البدعه الشرعية كل أمر مستحدث أدخل في العبادات ما موجوده بالعبادات ادخل في العقائد ما هي موجوده في العقائد ادخل في امور اخلاقيه دينيه موازينها كتاب الله وسنه الرسول وهي ليست كذلك هذه هي التي تسمى بدعه شرعيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إذا البدعة الشرعية كل أمر مستحدث أدخل في الدين يعني الذي استحدثه صبغه وصبغة دينية بالواقع عند الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وجد أنه لا كتاب الله يتعرف على هذا الأمر ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البدعة الجنائز هذه البدعة التي تعرفون نعم الجنازه تمخر الشارع والأسواق وصوت القرآن يرتفع في الشارع وعلى البيوتات وما ذلك الآن هذا العمل أمر يعني مبتدع يعني جديد يمارسه الناس اليوم على أنه دين على أنه قرب إلى الله عز وجل طيب نارضه على كتاب الله سبحانه وتعالى هل يقر القرآن؟ هذا هل تقر سنة رسول الله هذا هل تقر أحكام الشريعة الإسلامية هذا أبدا الفقهاء قالوا يحرم أن يجلس زيد من الناس في قارع الطريق ويتلو القرآن بصوت مرتفع يحرم لماذا لأن الناس في قارعة الطريق مشغولون بمعايشهم مشغولون بالبيع بالشراء بالتجارات بأعمالهم فإما أن يتعطلوا من أجل أن يسمعوا القرآن وإما أن يرغضوا عن القرآن من أجل أن يمارسوا، وفي الحالتين الأمر ليس كذلك لذلك يحرم أن يجلس هذا الإنسان ويقرأ القرآن في هذا المكان نسكته ونمنعه من ذلك طيب الآن بدع الجنائز من أخطرها ومن أسوأها ومن أبشعها هذا الذي يجري نعم القرآن يتلى بصوت مرتفع من قبل هؤلاء الذين نعم يحالوا إليهم أمر تجهيز الميت وما إلى ذلك إلى درجه ان الناس أصبحوا كلما سمعوا قرانا خيل إليهم أن حادثة موت قد وقعت ورد الفعل الشرطي الذي كنا قد شرعناه في درس من الدروس ماذا يصنع حادثة الموت حادثة تشميز منها النفوس اذن ما لاصق هذه الحادثه يعني ما اقترن بها باستمرار وها قراءه القران كذلك تشمئز منه النفوس من المتسبب هؤلاء المبتدعون إذا البدعه الشرعيه هي كل أمر مستحدث اقحم في الدين وليس منه اقحم في الدين يعني في عقائده كثير في عقائد داخله في البدع اقحم في الدين في عباداته في حكم من احكامه نعم اما الامور المستحدثه التي لا نمارسها على انها جزء من الدين نمارسها على انها تحقق مصلحه ماليه تحقق مصلحه اقتصاديه تحقق مصلحه علميه تحقق مصلحه جهاديه تحقق مصلحه من المصالح الدنيويه نعم هذا كله من الامور طبعا شيء مستحدث النبي عليه الصلاه والسلام عندما بعث كانت الجزيره العربيه لها عاداتها ونظامها المعروف البدائي بدائي بالنسبه لبيوتهم بالنسبه لنسيج ثياب بالنسبه لصناعاتهم بالنسبه لامور التجاره كلها كانت امور بدائيه ما مر ربع قرن 25 سنه إلا وتطورت الجزيرة العربية تطورا نوعيا كبيرا يعني الخمسة وعشرين سنة التطور الذي تطوره المسلمون يعني من أصحاب رسوله والتابعين ومن بعدهم ما تطوره المسلمون اليوم من خمسمائة سنة إلى الآن أبدا الصناعات تقدمت التجارة ازدهرت النسيج فيا حوك الثياب تطور عندهم الصياغة ما كانت معروفة عند المسلمين أصبحت عبارة عن فن معروف عند المسلمين كل ذلك تطور كلها بدع لكنها بدع لغوية لم تستحدث لتقحم في الدين لتصبح عبادة تصبح أقين لا نعم ينبغي التفريق بين الجديد الذي يطرأ في الحياة الاجتماعية الاقتصادية العلمية الثقافية نعم في حياة المسلمين هذا نرحب به الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها أما البدعه التي ينبغي أن نحرس مجتمعنا ضدها وينبغي أن لا تتسرب إلينا فهي تلك, التي تلك الأمور التي تستحدث وتقحم في داخل الدين هذه المسألة الثانية أيضا انتهينا منها. المسألة الثالثة التي ينبغي أن نقف عندها وبها نختم درسنا ان شاء الله موضوع حفر الخندق صورة فريدة من نوعها ليت أن مجتمعاتنا الإسلامية تتحلى بربعها ربعها ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى حفر الخندق. من الذي ندبهم رئيس الدولة طبعا محمد عليه الصلاة والسلام رسول وهو في الوقت ذاته له شخصية أخرى رئيس الدولة طيب كان من المفروض بناء على ما ألفناه وعرفناه أن يخرج المسلمون كلهم الذين يستطيعون أن يمارسوا هذا العمل إلى ظاهر المدينة نعم وأن يخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم معين نعم في ظل احتفال معين يأخذ المعول من يد أحدهم ويضرب المعول بالأرض ضربات عدة ثم يترك ويذهب وينفض ثيابه مما علق به من تراب ويعود إلى داره ويمارس المسلمون العمل أليس كذلك؟ هذا هو وضع الذي ألفناه والديمقراطية هكذا تقول لكن المصطفى لم يفعل ذلك خرج الجميع بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق وبدأوا يحفرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يمسك المعول بيده ويحفر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون على جلودهم ثيابا من الغبار والأتربة وكان الرسول الله أول من نعم يلبس هذه الثيابة من الغبار على جسده الشريف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون من الجهد المتواصل في حفر الخندق وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثرهم جوعا كان الواحد منهم يربط حجر على بطنه نحن نغ... نتعجب من هذا يعني ما على يعني الجوع ب... ب... ب... بشد الحجر على البطن أكيد نعجب من هذا لأننا لم نعاني من, ه... من هذه الشد من الجوع المعدة إذا فرغت تتآكل فالإنسان يعني يرى شيء من الراحة عندما يجد ما يشد ما يشده على معدته ما في طعام الشغل متواصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الحجر والحجرين على الشريف نعم وهكذا بدأ العمل في الخندق بقيادة رسول الله واستمر بقيادة رسول الله وانتهى بقيادة رسول الله وكانت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركة له في هذا الجهد. ولم تكن قيادته صلى الله عليه وسلم في ذلك عبارة عن أمر من بعيد بالطريقة المألوفة التي تعرفونها في هذا العصر وهي الطريقة التي تسمى الطريقه الديمقراطيه هذا المظهر يعني الفضل فيه لماذا سيدنا رسول الله إنما يفعل ما قد أوحى به الله إليه صحيح الباري عز وجل اختار الرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينشر لي بين الناس دين الله عز وجل ولي يقدم لنا يعني نظام الشريعه الاسلاميه التي تسعدنا في دنيانا وآخرتنا فرسول الله في هذا يعني له قدم الصدق عند ربه لكن الفضل في هذا لمن لربنا عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربى رسوله وأدبه فأحسن تأديبه كما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف يكون الناس كلهم سواسية كأسنان المشت لا يعلو حاكم على محكوم لا يعلو قائد على انسان من عامة الأمة بشكل من الأشكال الكل يتحملون المسؤوليات على قدم المساواة والكل ينالون حقوقهم أيضا على قدم المساواة ما هي شيء مثالي ما هو أمر مثالي غير يعني ممكن تطبيقه لا هو الأمر الذي كان مطبقا فعلا في حياة المسلمين نعم واستمر هذا الأمر مدة التزامهم بصدق بدين الله سبحانه وتعالى وأنا كما قلت في الكتاب أعيذك يا أيها القارئ أن تسمي هذا ديمقراطية لا تمسخ هذا النهج الإسلامي بهذه التسمية ديمقراطية انظر إلى الدول التي تعتز نعم وتتباهى وتتمشدق بكلمة ديمقراطية فضلا عن الناس المسلمين الذين نعم استجروا هذه الكلمة إليهم وأخذوا يتمشتقون بها ويتجملون بها ويجملون ألسنتهم بالديمقراطية لا. هذه الكلمة شعار النفاق هذه الكلمة ترجمة النفاق ترجمة دقيقة الديمقراطية تعني أن تتحقق المساواه في الإعلانات والشعارات والظواهر فإذا مخرت هذه الظواهر وجدت نقيضها تماما وجدت الاستبداد وجدت تضييع الحقوق ووجدت الطبقي المهلك نعم ولا أريد أن أخوض في هذا المجال خوضا لا داعي إليه فأنتم تعرفون ولديكم صور كثيرة لهذه الظواهر التي تتلألأ من حيث الشعارات والتي هي في الواقع أشبه ما يكون بالطعام الاسن النتن من حيث التطبيق والسلوك أما الإسلام فهو الذي علم المسلمين حقيقة المساواة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى يعني اكان يطيب للمسلمين ان يروا رسول الله وهو يحفرهم معهم لا لكن هل كانوا يستطيعون ان يمنعوه لا يستطيعون لو استطاعوا ان يلزموه بان يجلس في بيته امنا مطمئنا مستريحا ويحفرهم معهم لما قصروا كيف لا وهم الذين يفدون رسول الله بارواحهم ولكن ولكنه الواجب الذي يأتي من علو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف أمر اقتضاه الجهاد ينبغي أن ينفذ الذين ينفذونهم كل المسلمين لا فرق بين قائد ومقبط لا فرق بين جنديا وضابط بشكل من الأشكال أبدا الإسلام إلى اليوم وإلى الغد وإلى أن تقوم الساعة يعلم المسلمين هذه الحقيقة ولا يقول أن قائل هذا كان في عصر الرسول اليوم وين؟ نعم هذا لا يتاتى نعم لا تقل قد ذهبت أيامه كل من سار على الدرب وصل أريني سل من المسلمين هم صادقون في إسلامهم مع الله عز وجل أريك؟ كيف يعود عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياتهم تماما دون أي اختلاف لكن الذي تبدل الصدق زخم الصدق في الإسلام هو الذي انخفض ثم انخفض ثم انخفض يأتي بعد ذلك الحديث عن قصة جابر عندما رأى برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر له عليه عندما كان يحفر المصطفى عندما نعم ذكروا له عن الكذي يعني عن الصخرة التي نعم أعجزتهم ولم يستطيعوا أن يحطموها فنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحطمها بمعوله رأى سيد جابر وهو يعفر حجرا قد شده على رسوله شده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه من الجوع فاستأذن الرسول الله إلى الدار إلى آخر القصة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي حديث عن هذه القصة يطول والحديث عن تزايد الطعام الذي لا يكاد يكفي لأكثر من ستة أشخاص أو سبعة أشخاص كيف سلاسة آلاف شخص أكلوا منه ثم زاد وقام رسول الله عن البرمه وهو يقول كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاء كيف هذا أكيد فينا من ربما يتعجب وربما يرتاب في هذا الموضوع سنشرح هذا الأمر شرحا بينا ولسوف ندخل القناعة بهذا الأمر لا أقول في القلوب المؤمنه فقط بل في العقول التي تتعامل مع العلم وتتعامل مع المنطق أيضا لكن نحن وعدنا أن تكون دروسنا في هذه الأمسيات دروس مختصرة نظرا إلى أن في الإخوة وناس قد جاءوا من أماكن بعيدة وأيام رمضان أيام صعبة ونكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا إليك يا رب لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور اللهم يا رب يا الله يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب اشغلنا بما خلقتنا لأجله لا تشغلنا بما خلقته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب أكرمنا بالمزيد من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين أكرمنا بسعه الرزق يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالأمن والطمأنينة ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالعافيه التام يا ذا الجلال والإكرام يا رب اجعل نعمك التي تكرمنا بها سببا لمزيد قربنا إليك سببا لمزيد حبك لنا وحبنا لك ولا تجعل ذلك سببا لفتنه لنا في ديننا أو دنيانا يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من فتنه الدنيا وفتنه القبر وفتنه الوقف بين يديك يا, بين يديك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك الهدى والتقاق والعفافه والغنى اللهم انا نعوذ بك من كبائر الأفعال والأخلاق والاهواء والأدواء اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ملاحتا نواد هذينا المختار ملاحة نواد